أحد عشر استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم قرأها وتأمل معانيها هو يخرج هو لا يخرج هي تخرج هي لا تخرج أنت تخرج أنت لا تخرج أنتي تخرجين. أنت لا تخرجين. أنا أخرج. أنا لا أخرج. هو يخرج من البيت. هي تخرج من الفندق. أنت لا تخرج من المدرسة. تخرجين من الصف أنا لا أخرج من الغرفة.